فيغفر لمن يشاء ونعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل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 قو قد لنا دي واق واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين